الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عشرة في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى الإقسام القسم تحقيق للخبر وتوكيد له ولا يكون إلا بمعظم وهو تعالى يقسم بنفسه المقدسه الموصوفة بصفاته وبآياته المستلزمه لذاته وصفاته نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فالقسم هو اليمين والحلف واحد يحتسب على هذا ويبين له إن هذا حرام ما يجوز المعازف اللي في المساجد طلاب علم لازم تعلمون الناس هذا اعجمي ما يعرف ولو بالإشارة القسم هو الحلف واليمين وإنما قيل لليمين ذلك لأنهم كان الواحد يأخذ بيمين صاحبه حال الحلف ثم تنوسي هذا وصار يقال لها يمين ولو لم يكن معه هذا الفعل كانوا يفعلونه توكيدا للقول بالفعل بالأخذ باليمين هذا هو القسم والقسم يتركب من ثلاثة أشياء في الأصل في الأصل فعل القسم أحلف أقسم والمقسم به المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله عز وجل أو أسمائه وصفاته وأما الله تبارك وتعالى فيقسم بما شاء والثالث هو المقسم عليه هذا في الأصل ثم كثر الاختصار فيه فصار فعل القسم يحذف غالبا للاختصار ويكتفى بحرف القسم الذي يدل عليه فبدلا من أن تقول أقسم بالله هذا فعل القسم أقسم والمقسم به الله صاروا يقولون بالله ثم عوضوا عن الباء الواو والتاء الواو أو التاء نعم فتقول والله والله هذا إذا حذف فعل فعل القسم يعوض عنها بالواو يعوض عنه بالواو في الاسماء الظاهره والله والتاء تختص باسم الجلاله تالله تالله يقول تحقيق القسم تحقيق للخبر وتوكيد له بمعنى أن ذلك يؤتى به للتقوية تقوية الكلام والتوكيد فالعرب إذا كان السامع مصدقا وواثقا وقابلا فإنك تقول له تكتفي بالخبر تقول جاء زيد فإن كان يحتاج إلى نوع تأكيد قلت له إن زيدا جاء فإن للتوكيد هي بمنزلة إعادة الجملة مرتين جاء زيد جاء زيد نعم فاذا احتاج الامر الى اكثر من ذلك فانه ياتون بمؤكدات اخرى كنون الثقيله يأتون بالقسم كل ذلك بحسب حال السامع يقول ولا يكون الا بمعظم يعني عند الحالف فانه لا يحلف بشيء لا يعظمه فالله تبارك وتعالى اذا اقسم بشيء من مخلوقاته فدل ذلك على منزلته فإن هذا يدل على منزلته إذا قال والتين والزيتون فيدل على مكانة التين والزيتون عند الله عز وجل وإذا قال والعصر إذا قلنا إنه الوقت المعروف فإن هذا يدل على عظم هذا الوقت وحرمته وإذا قال والفجر إذا قلنا هو الوقت المعروف ولم نقيد ذلك بفجر عرفة أو غير هذا كفجر يوم النحر فإن هذا ايضا سواء قيل هذا أو ذاك فإن هذا يدل على تعظيم هذا الوقت القسم لا يكون إلا بمعظم وهذه قاعدة في القسم وهو تعالى يقسم بنفسه المقدسه مثل رب السماء والأرض الموصوفة بصفاته وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته آياته والشمس وضحاها والقمر إذا تلها كيف تكون مستلزمة لذاته وصفاته مستلزمة لذاته لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجدها لابد لها من موجد هو الذي خلقها هو الذي سيرها وجعلها فهي المخلوق لا بد له من خالق ولو أنه قيل المستلزمة مثلا المستلزمة لوحدانيته مثلا أو ربما يكون التعبير بذلك أحسن نعم نعم تارة على التوحيد وتارة على أن القرآن حق وتارة على أن الرسول حق وتارة على الجزاء والوعد والوعيد وتارة على حال الإنسان. نعم هذا كله واقع في القرآن. تجد المؤلف ذكر أمثلة عليه يكتفى بها في التوحيد والصفات صفة إلى قوله إن إلهكم لواحد. فهذا المقسم عليه وعلى أن القرآن حق فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله إنه لقرآن كريم وعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وعلى الجزاء والوعد والوعيد والذاريات ثروة إذا قوله إنما توعدون لصادق وعلى حال الإنسان والليل إذا يغشى إلى قوله إن سعيكم لشتى هذا واضح نعم تفضل والقسم إما ظاهر وإما مضمر وهو قسمان قسم دلت عليه اللام نحو لا تبلون وقسم دل عليه المعنى نحو وان منكم الا واردها نعم هذا يحتاج إلى شيء من الانتباه قليلا نعم يحتاج إلى شيء من الانتباه والتركيز القسم إما ظاهر وإما مضمر الظاهر ما هو القسم الظاهر ما هو كيف باللفظ القسم يعني الحرف المقسم به. بعبارة أدق نعم كيف إذا إيش ينتفي يريد فيه إيش يريد ما الذي يريد تقصد فعل القسم وايضا والمقسم به فعل القسم والمقسم به هذا الكتاب القسم الظاهر هو ما صرح فيه بفعل القسم والمقسم به هذا هو الظاهر بالله هذا يسمى قسم ظاهر وقد يحذف فعل القسم ويعوض او يكتفى عنه بحرف القسم تقول والله والله ان زيدا مسافر والله ان القران كلام الله لاحظت فهذا يسمى القسم الظاهر يعني الذي ذكر فيه صرح فيه بالمقسم به وقد يكون معه فعل القسم لكن إذا حذف فعل القسم فإن ذلك لا يضر لا يخرجه عن الظاهر عن كونه من قبيل القسم الظاهر اتضح لكم هذا واضح الظاهر ما صرح فيه بفعل القسم والمقسم به ولو حذف فعل القسم لكن لا بد من المقسم به والله واضح يعني وجود فعل القسم ليس بضروري لكن لا بد من وجود المقسم به أما المضمر فهو ما لم يصرح به يعني عكسه ما لم يصرح به بفعل القسم ولا بالمقسم به لا فعل قسم ولا مقسم به نعم لكن كيف نعرفه انظر يقول وهو قسمان قسم دلت عليه اللام القسمان هو المضمر المضمر قسمان قسم دلت عليه اللام يقصد اللام الداخل على جواب القسم لأن اللام أنواع فهذه اللام هي الداخلة على جواب القسم لا تبلون شو التقدير نعم التقدير والله لا تبلون فحذف المقسم به وحذف فعل القسم اقسم بالله لا تبلون كيف عرفنا انه قسم هذه لام القسم اللام هذه لام القسم فدل على وجود حذف لفعل القسم وللمقسم به لتبلون التقدير والله لتبلون هذا مهم في فهم القرآن لما تقرأ مثل هذه الآية لتبلون في أموالكم وأنفسكم وتعرف أن هذا قسم سيكون وقع هذا أشد والله لتبلون في أموالكم وأنفسكم الله يقسم على هذا يقول وقسم دل عليه المعنى يعني يعرف من السياق وإن منكم إلا واردها وإن منكم يعني أقسم بالله أو والله ما منكم إلا واردها لأن إن هذه نافية بمعنى النفي إن منكم إلا يعني ما منكم إلا واردها إن هذه نافية وليست مخففة من الثقيله إن منكم إلا يعني ما منكم إلا تفضل الله الخبر والإنشاء الكلام نوعان خبر وإنشاء والخبر دائر بين النفي والإثبات والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة والخبر يدخله التصديق والتكذيب نعم الخبر والإنشاء الكلام إما خبر وإما إنشاء نعم يقول بالنسبة للخبر دائر بين النفي والإثبات معناه تقول جاء زيد ما جاء زيد يعني إما أنك تثبت شيئا أو تنفي شيئا كل ذلك يدخله التصديق والتكذيب هذا الضابط الذي يعرف به الخبر الآن لما نقول جاء زيد هل هذا يحتمل الصدق والكذب؟ يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل إذن هو خبر طيب قل لو قال قائل ما جاء زيد زيد غير موجود نفي يحتمل الصدق والكذب؟ يحتمل إذن هو خبر فالخبر دائر بين النفي والإثبات يعني قد يكون نفيا لشيء وقد يكون اثباتا لشيء هذا خبر طبعا دائر بين النفي والإثبات والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة الإنشاء بمعنى الطلب طلب الفعل طلب الترك لو قال لك واحد افعل كذا هل هذا يحتمل التصديق والتكذيب افعل كذا لو قال لا تفعل كذا هل هذا يحتمل التصديق والتكذيب الجواب لا نعم فيدخل فيه هذا وهذا الأمر والنهي ويدخل فيه أنواع أخرى مثل الاستفهام لو قال أين زيد هذا يحتمل التصديق والتكذيب لا أين الكتاب فهذا لا يحتمل التصديق والتكذيب القسم لو قال والله ما هو المقسم عليه عفوا المقسم عليه الجواب القسم هذا يحتمل التصديق والتكذيب لأنه يقسم على جملة خبرية يعني هو إما أن يقسم على إثبات أو نفي يقول والله ما جاء زيد. والله إن زيدا قد جاء فمقتضى الجملة الخبرية يدخلها الصدق الكذب لكن القسم نفس القسم والله هل هذا يحتمل الصدق الكذب هل الجواب لا عرفت الفرق الذي يحتمل هو المقسم عليه جواب القسم جملة الخبرية تقسم على ماذا أنا أقول فقط قوله والله هذا قسم فهذا يعتبر من قبيل الإنشاء فالضابط عندهم هو أن الخبر محتمل الصدق والكذب طبعا هنا ليس هذا محل اتفاق في كلام كثير تجدونه في الكتب المطولة في أصول الفقه وفي بعض كتب اللغة لأن هناك من يقول طيب احتمل الصدق الكذب الخبر يدخل فيه أخبار الله عز وجل وهي لا تحتمل الصدق الكذب هي صدق ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة فزاد كلمة تجدونها في التعريف غالبا يقول ما احتمل الصدق أو الكذب ليش لذاته ليه لذاته يعني يقولون من حيث هو بغض النظر عن القائل فإذا أضفناه إلى الله فهذا الصدق لا يحتمل شيء آخر لكن من حيث هو كخبر لما نعرف الخبر يقولون محتمل الصدق أو الكذب لذاته عرفت لماذا زادوها ومع ذلك وجد من يشغب عليهم ولم يكن ذلك محل تسليم لدى لكن هذا من أشهر التعريفات وليس الغرض هنا أن نشقق هذه القضية ونطيل فيها لكن هذا ضابط يعرف به الفرق بين الخبر وبين الإنشاء نعم فقوله هنا الإنشاء أمر أو نهي أو إباحة يعني لا أرى حاجة لقوله أو إباحة لأنه أمر أو نهي أو استفهام أو قسم أما إباحة هو, هو أراد أن يقول أن الأمر والنهي يدل على الطلب طلب الفعل أو طلب الترك لكنه قد يأمر بشيء ولا يطلبه ولكنه يقصد بذلك فقط الإباحة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا هل يشرع لنا الانتشار؟ هل الخروج بعد صلاة الجمعة؟ إذا صلينا الجمعة جاء واحد يبغى يقرأ قرآن نقول له لا لا لا ممنوع كما يقول بعض الظاهرية داود تنتشر الله يقول فانتشر ما تجلس في المسجد جاء يريد يتحدث مع واحد آخر لا انتشروا لا هذا للإباحة لأنه منعهم قبل ذلك اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فصار البيع محرما بعد النداء الجمعه الثاني فبعد الصلاه اطلق عقالهم ورفع الحظر والمنع عنهم فقال فاذا قضيت الصلاه انتشروا لا حرج لكن هذا للإباحة للإباحة فهو جاء بهذا من اجل أن يقول بأن الأمر أو النهي يدل على طلب الشارع طيب في أشياء أمر بها الشارع لكنه لا يطلبها من المكلفين استحبابا ولا وجوبا إنما هذا الأمر محمول على الإباحة لأن الأمر يأتي لمعاني الوجوب في الأصل إلا لصارف فيكون الاستحباب وقد يكون لمعاني أخرى كالتهديد نعم التهديد يقول لهم مثلا مثل ها؟ افعل ما شئت. تقول له افعل ما شئت. افعل ما بدالك إذا كنت كنت تقصد بذلك التهديد. وقد تقول وقد يكون ذلك للتعجيز. فأتوا بسورة من مثله. فهو يأتي لعدة معاني. إذا حللتم فاصطادوا هل الصيد مستحب ولا واجب؟ لا وإنما للإباحة لأنه حرمه عليهم في حال الإحرام نعم على كل حال الذي يدخل تحت الـ الـ الإنشاء أنواع ولا حاجة للقول هنا أو إباحة لكن بينت لكم لماذا أضافها ويمكن أن يستغنى عنها الأولى أن لا تذكر هنا في بيان أقسام الإنشاء قالوا الخبر يدخل التصديق والتكذيب يعني لذاته يعني بغض النظر عن القائل فإذا أضيف إلى الله أو النبي صلى الله عليه وسلم فلا, فلا يدخله ذلك إنما يكون صدقا نعم تفضل والإخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته والإخبار عن المخلوق هو القصص وهو الخبر عن ما كان وما يكون ويدخل فيه الخبر عن الرسل وأممهم ومن كذبهم والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب هذا استطراد في قضية واضحة جدا ما تحتاج إلى شرح خبر عن ماذا عن خالق أو عن مخلوق عن الخالق معروف حدث عن اسمائه وصفاته وقدرته ودلائل وحدانيته وما اشبه ذلك هذا لا يحتاج الى وقوف وشرح والله مستعد يعني الطريقه في التعليم التي تدمر لربما منهج التعلم وتقضي عليه وتقضي على طلاب العلم والإخبار الهمزة للتعدية والإخبار مصدر, مصدر أخبر إخبارا والمصدر هو ما يكون ثالثا في تصريف الفعل والتصريف وما يتحول إليه الفعل ويصير من الماضي إلى المضارع إلى الأمر إلى المصدر والخبر وجلس في الخبر شق الشعرة والشعيرة الموضوع اصول تفسير نعم وإما إما هذه تأتي للتفصيل والتقسيم إما كذا وإما كذا وش معنى الخالق ولماذا قل له الخالق ونجس نعرب هذه الكلمات هذا غير صحيح أبدا في التعليم تعلمنا الصغار العلم قبل كباره أبين لهم جمل العلم ما يحتاجون إليه والواضح لا يحتاج إلى توضيح ولا داعي لتشقيق العبارات إذا في عبارة غامضة يتوقف الفهم عليها تبين نعم نعم سلام طرق التفسير أصح طرق نعم. الآن انتهينا من علوم القرآن من علوم القرآن يعني مررنا على جمل من علوم القرآن وعلى جملة من أبوابه في الواقع في هذه الأيام الثلاثة، وهذه قد تدرس في سنوات، لكن العلماء رحمه الله يؤلفون المختصرات التي إذا روعي فيها المقصود من تأليفها، مر طلاب العلم بمدة وجيزة على أبواب العلم وتصوروه حصل تصور. دون أن يحول هذا المختصر إلى مطول هذا القسم هو نوع من علوم القرآن ولكنه يفرد عادة بالتأليف وهو أصول التفسير فالآن الأشياء التي سندخل فيها هي علم يدرس اسمه أصول التفسير نعم. أصول التفسير فإذا ذكر معه طريقة المفسرين طريقة التفسير بالمأثور بالرأي إلى آخره وباللغة فهذا يسمونه مناهج المفسرين هذا علم ثالث نعم نعم تفضل صح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن نعم إذن طرق التفسير هي الأصول، الأصول التي تراعى ويسير عليها المفسر من أجل, من أجل أن يصل إلى مطلوبه عند تفسير القرآن. يفسر بماذا؟ ما هي الخطوط العريضة والأصول التي يسير عليها ويسلكها هذه هي أصول التفسير وإذا أردنا أن نوصف طرائق المفسرين كيف فسر فلان وكيف فسر فلان هذا مناهج المفسرين رأيتم الفرق فطرق التفسير هي ما يذكر من تفسير القرآن بالقران واقوال الصحابه وبالسنه واقوال الصحابه واقوال التابعين والتفسير باللغه والتفسير بالراي الطرق المعتبره ذكر مصادر التفسير المعتبره نعم تفضل اصح طرق التفسير ان يفسر القران بالقران فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر فإن تجد قبل هذا الآن هذا هو الأول وهذا الذي يقول العلماء عنه أنه أفضل وأشرف وأجل وأصح طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن لأن القرآن يوضح بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا فما أجمل في موضع بين في موضع آخر الحمد لله رب رب العالمين ما معنى رب العالمين نفسرها بالآية الأخرى قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما هذا معنى صراط الذين أنعمت عليهم من هم المنعم عليهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هؤلاء هم الذين أنعم عليهم هؤلاء هم الذين نقول أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فهذا يدخل تحته صور متعددة كثيرة من أراد التوسع في هذا جدا فعليه بكتاب أضواء البيان فإن أوله بيان لهذه الطرق طرق تفسير القرآن بالقرآن أو أنواع تفسير القرآن بالقرآن تجد فيه ما لا تجده في كتاب اخر في أول الكتاب مقدمة هي من أجل مقدمات كتب التفسير وأنفعها وأحسنها وباقي الكتاب أشبه ما يكون بتطبيق عليها وإذا تجده كثيرا يقول وهذا كما ذكرنا في صدر هذا الكتاب المبارك في, أول في مقدمة هذا الكتاب المبارك من كذا وكذا يذكر النوع ثم يكرره عند المواضع التي تمر وذكر أنفلة ثرية على ذلك فمن أراد التوسع يرجع فهو كتابه هذا لا يجارى ولا يبارى في باب تفسير القرآن بالقرآن هناك كتابات أخرى لكن ليست بمنزلته هناك علماء من المفسرين اهتموا بهذا الجانب مع غيره لكن كان لهم فيه مزيد عناية كابن كثير لكن كتاب معتنى به في هذا الباب بهذا القدر من العناية لا ليس له نظير وإذا أردت إذا شق عليك النظر في الكتاب لكبر حجمه لأنه اعتنى به بتفسير القرآن بالقرآن وبيان الأحكام فقد جرد تفسير القرآن منه في مجلد كبير واحد فمن أراد أن ينظر تفسير القرآن بالقرآن ويكثر المطالعة فيه دون النظر في الأحكام فينظر في هذا المجلد طبعا اظن دار الفضيله ها؟ او دار الاندلس, الأندلس؟ ايه. اه. اه. الذي استخرجه احد المشايخ الشناقطه الدكتور محمد سيدي نعم فيمكن الرجوع إليه طبع دار الفضيلة في مجلد كبير هامش على المصحف أكثر من النظر فيه نعم فإن لم تجده فبالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له هو هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أتيت القرآن؟ ومثله معه وحينما نقول أولا تفسير القرآن بالقرآن وهو بالمنزل التي وصفت ثم تفسير القرآن بالسنة فذلك ينبغي أن يتفطن إلى أنه بالنسبة لتفسير القرآن بالقرآن هو بتلك المنزلة من حيث الجنس يعني تفسير القرآن بالقرآن أشرف أنواع التفسير لكن من حيث الأفراد لما نأتي للتطبيقات والأمثلة هل كل من قال أنا فسرت الآية بهذه الآية يصيب؟ قد يخطئ قد يربط الآية بآية ولا ارتباط بينهما فقولنا بأن ذلك أعني تفسير القرآن بالقرآن هو أجل أنواع التفسير وأحسن أنواع وأصح أنواع التفسير من حيث الجنس جنس تفسير القرآن بالقرآن لكن التطبيقات والأمثلة يصيب فيها المفسر ويخطئ ولهذا نقول يدخلها لاجتهاد اجتهاد المفسر فقد لا يوفق في الربط بين آية وآية طيب تفسير القرآن بالسنة هل يدخله أيضا للشهاد نقول هو نوعان نوع فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تعرض فيه للآية نفسها مثل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي ذكر الآية تعال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فسر الظلم بالشرك هنا لا مجال إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق وصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بتفسير القرآن لكن احيانا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعرض للآية ذكر حديثا فيأتي أحد من المفسرين ويفسر الآية بذاك الحديث هذا يدخله الاجتهاد أو لا يدخله الاجتهاد يدخله الاجتهاد لأن هذا المفسر قد يصيب وقد يخطئ احيانا يكون وجه الارتباط واضح كما نقول في تفسير القرآن بالقرآن مثل ما ذكرت لكم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم وأحيانا يكون وجه الارتباط فيه لا يخلو من بعد أو إشكال وهكذا في السنة وجيء يومئذ بجهنم إذا فسرناه بقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك هذه صفة مجيء النار هذا يصلح أن نفسر به قوله وجيء يومئذ بجهنم أو لا يمكن حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق يمكن أن نفسر هذا بالأحاديث التي ذكرت قبل إذا تكلم الله بالوحي ما يحصل من الصعق للملائكة لكن احيانا قد يكون وجه الارتباط غير ظاهر فقد يخطئ المفسر إذا تفسير القرآن بالسنة نوعا نوع تعرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم للآية فهذا لا كلام فيه اذا صح الاسناد ونوع لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآية اصلا لكنه ذكر حديثا فجاء مفسر وربط بين الحديث والآية قد يكون هناك ارتباط وقد لا يوجد فهذا يدخله اجتهاد المفسر وتفسير القرآن بالسنة أيضا على أنواع وليس على صورة واحدة أحيانا الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يسألون مثل نعم عائشة لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله هل هم اللي يعملون المعصيه الزنا والسرقه الى اخره فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم واحيانا قد يختلفون كما اختلف العوفي والخدري رضي الله عنهما في المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم فالعوفي يقول قبى والخدري يقول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا إلى النبي قال هو مسجدي هذا وأحيانا يفسر لهم ابتداء مثل ما قلنا لما قرأ الآية على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم قال ألا إن القوة الرمي وهذه الجملة هذه الأنواع يمكن أيضا أن تشقق إلى أنواع وليس ذلك مقصودا هنا نعم. فإن لم تجده فرجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح نعم يعني. هنا لما ذكر الصحابة رضي الله عنهم ذكر المبررات للرجوع مبررات الرجوع إلى قولهم لماذا نرجع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم؟ قال أدرى لما شاهدوه عايش النبي صلى الله عليه وسلم عاصروا التنزيل رأوا فيما عرفوا في ماذا ينزل القرآن أسباب النزول معه في سفره وفي إقامته عليه الصلاة والسلام ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما من آية إلا وعن أعلم أين نزلت فيه. وكذلك أيضا هم أهل اللغة والفصاحة وهم في عصر الاحتجاج اللغوي وكذلك أيضا هم اطهر الناس قلوبا وأبرهم وأصدقهم وأكثرهم صلاحا وتقوى فكلما كان العهد أقرب بشمس النبوة وزمان النبوة كلما كانت هذه الأوصاف أوفر وكلما بعد العهد كلما ضاعف ذلك. ثم هم أعلم الأمة هم أعلم الأمة فهذه المبررات تجعلنا نرجع إلى أقوالهم لكن هل هذا يعني أن قول الصحابي حجة الأقوال الصحابة إذا قال الصحابي معناها أنه حجة ملزمة نقول في تفصيل يكون حجة متى في بعض الحالات إذا أجمعوا فاجمعهم حجة هذه واحد وأيضا إذا إذا قال أحدهم قولا ولم يعلم له مخالف سواء اشتهر أو لم يشتهر نقف عند قوله وأيضا ما لا مجال للاجتهاد فيه تكلم عن أسباب النزول نعم أو أمور غيبية ما لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل فيكون قوله له حكم الرفع هذه أحوال طيب إذا رجعوا إلى اللغة نقول أيضا نأخذ بقولهم لأنهم أهل لغه ما لم يختلفوا فإن اختلفوا إذا اختلفوا نتخير من أقوالهم ونرجح بالمرجحات فإن أخذوا عن بني إسرائيل أو ردوا لنا روايه إسرائيلية فهذا له حكم الإسرائيليات وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله إذن قول الصحابي هل هو حج أو لا نقول فيه تفصيل فيه تفصيل نعم تفضل سيما كبراؤهم ك الراشدين والأئمة المهديين كبني مسعود وأبن عباس وإذا لم تجده فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد وسعيد ابن جبير وأكرمة وعطاء والحسن ومسروق وسعيد بن المسيب وكمالك والثوري والأوزاعي والحمادين يعني حماد بن سلمة وحماد ابن زيد نعم وأبي حنيفة وغيرهم من تابع التابعين نعم وكالشافي أه... تفضل نعم وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم من أتباع تابع التابعين قال الشيخ نعم نعم طيب الآن ما يتعلق بتفسير التابعين هل تفسير التابعي حجة طبعا التابعي معروف هو الذي لقي الصحابي هل تفسير التابعي حجه قال عكرمة قال عطاء قال مجاهد نقول له فيه تفصيل إذا أجمعوا مع أن اجماعهم يصعب ضبطه لكن نفترض إذا أجمعوا فالاجماع حجه طيب إذا قال الواحد منهم قولا ولم يعلم له مخالف قال قولا ولم يعلم له مخالف نقول لا يجب الأخذ بذلك لا يجب ولكن أقوالهم خير من أقوال من بعدهم طيب لو أنه رجع إلى اللغة نقول لا شك أنهم أعلم باللغة ممن بعدهم ولكن هذا أيضا لا يقال إنه حجة يجب التزامها لو أنه قال قولا لا يقال من جهة الرأي فهذا ينظر فإن كان ذلك يمكن أن يكون مأخوذ عن بني إسرائيل فله حكم الإسرائيلية وإن كان ذلك لا يمكن إما لأنه لم يعرف بالأخذ عنهم أو لأن طبيعة الخبر تأبى ذلك فعندها نقول هذا له حكم الرفع لكنه من قبيل المرسل ما معنى المرسل؟ يعني الواسطة التي بينه بين النبي صلى الله عليه وسلم غير موجودة إذا قلنا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب من الذي حدثه؟ قد يكون تابعي آخر عن صحابي فالواسطه غير موجودة إذن يكون من قبيل الضعيف من جهات الاسناد فلا يحتج به فإن رجعوا إلى الإسرائيليات فقولهم له حكم الإسرائيليات الذي سيرد معنا إن شاء الله هذا تفصيل في حكم تفسير التابعي هل حجة أو ليس بحجة نقول فيه تفصيل ذكر هنا جمع من التابعين وتراجمهم موجوده بين ايديكم في ولا ارى الاشتغال بذكر الترجمه لأنهم مشاهير ائمه كبار لا يخفى لا تخفى امامتهم على احد لكن اريد ان انبه هنا في أرى أنه من المفيد أن يتنبأ لهذا في صفحة 113 في الحاشية في الوسط يقول وقال يعني شيخ الإسلام السلف محتاجون لشيئين معرفة ما أراد الله ورسوله وما قاله الصحابة والتابعون إلى آخره العبارة محرفة ليس السلف السلف ليس بحاجة لمعرفة معرفه أقوال الصحابة والتابعين وإنما العبارة اصلا هي في تفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام وموجود ضمن الفتاوى يقول فلهذا يحتاج المسلمون إلى شيئين المسلمون وليس السلف المسلمون بحاجة إلى تفسير معرفة تفسير السلف واضح صححت العبارة صفحة 113 وسط الصفحة نعم تفضل قال الشيخ وقد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا, علم عنده من لا علم عنده اختلافا وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه نعم هو يريد أن يقول بأنه كثيرا ما ترد عبارات السلف رضي الله تعالى عنهم متنوعة في التفسير وكثير من هذا لا يعد من اختلاف التضاد يعني ما يحتاج أن نقول القول الأول قال عكري كذا القول الثاني قال مجاهد كذا القول الثالث قال قتاده كذا قد نحتاج إلى هذا إذا كان ذلك من قبيل اختلاف التضاد أما اختلاف التنوع فلا حاجة إلى ذلك اختلاف التنوع معناها اختلاف في العبارات ولكن المعنى واحد سواء كان قد فسر بالمثال بأحد أفراد العام أو فسر بعبارة غير عبارة الآخر أو ذكر الصفة في المسمى غير الصفة التي ذكرها الآخر فإذا قال الصراط المستقيم هذا قال اتباع القرآن وهذا قال اتباع السنة وهذا قال اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا اتباع الإسلام نعم هل هذا اختلاف نقول القول الأول الإسلام القول الثاني اتباع القرآن القول الثالث اتباع السنة القول الرابع هكذا كل ذلك يرجع إلى شيء واحد الصراط المستقيم لزوم الحق الحق أين؟ اتباع رسول صلى الله عليه وسلم في اتباع القرآن في اتباع السنة في اتباع لزوم دين الإسلام فهذا ليس باختلاف لما يذكرون أوصافا للمفسر لما بعض الأفراد وأنزلنا عليكم المن والسلوى لما يقول واحد المن هو الكما كما تعرفونه الفقع نوع منه واخر يقول المن هو شيء ينزل حلو مثل العسل على الاشجار في بعض النواحي صمغه حلوه هل هذا اختلاف وآخر يقول الترنجبين هذا مو باختلاف كل ذلك الذي يكون يصير إلينا من غير عمل الإنسان من غير أن تزرعه نعم يقال له من فهذا عبر بهذا وهذا عبر بهذا والسلوى حينما يقول بعضهم هو طائر من قاره أحمر أكبر من العصفور واصغر من الحمامة وآخر يقول هو طائر بالهند يقال له السمانة وآخر هل هذا اختلاف؟ هذا ذكر صفه وهذا ذكر صفة من والسلوى فهذا اختلاف في العبارات وأحيانا يكون الاختلاف حقيقي لكن يمكن جمع الأقوال فيه مثل ما قلنا في قوله تعالى والليل إذا عسعس عسعس تأتي بمعنى أقبل وبعضه السلف فسرها بهذا، وبعضهم يقول أدبر، لأنها هي للمعنيين من الاضداد، فيمكن هنا أن نجمع بين القولين، فنقول أقسم الله به في حال إقباله وفي حال ادباره وكل هذا يدل عليه القرآن، وليس عندنا دليل على تحديد واحد منها، فالله يقول والليل إذا يغشى والليل إذا سجى يعني أقبل، ويقول والليل إذ أدبر فجمعنا بين قولين متضادين وهذا يمكن فكثير من الاختلاف بين السلف رضي الله عنهم يمكن جمع الأقوال فيه يمكن نعم ويرجع إلى لغة القرآن أو السنة أو لغة العرب نعم طبعاً. يقصد بماذا يعني إذا أردنا نتعامل مع أقوال السلف وننظر فيها فإننا نرجع نعم إلى لغة القرآن أو السنة يعني ما هو معناه نرجع إلى السنة نفسر بالسنة هذاك مضى لكن الآن كيف نتعامل مع عباراتهم مع تفسيرهم إذا اختلفوا ماذا نفعل كيف نرجح نقول نرجع إلى المستعمل في القرآن لما يقول الله تبارك وتعالى مثلا نعم والقانتين والقانتات ما معنى القنود فسروا بمعاني متعددة فنأتي نرجع إلى لغة القرآن إذا عبر بالقنوت نستتبع المواضع الغلبة ما معنى الغلبة كتب الله ل لأغ... وإن جندنا لهم الغالب نعم الغلبة هنا هل هي بالحجه ولا بالسيف بعضهم يقول بالحج وبعضهم يقول بالسيف وبعضهم يقول بهذا وهذا ننظر كلمة الغلبة في القرآن في المواضع المختلفة تستعمل عادة في ماذا نجد أن الغالب أنها الغلبة في ميدان المعركة فنقول إذن وإن جندنا لهم الغالبون يدخل فيه الغلبة في ميدان المعركة والغلبة فيه طيب وإذا قلت من الأنبياء من قتل النبي صلى الله عليه وسلم هزم الجيش في احد نقول العبره ليست بنقص البدايات وانما بكمال النهايات العبره بالعاقبه العاقبه كانت للرسل ولاتباع الرسل واين الذين قتلوهم نعم يرجع الى لغه القران والسنه يعني لغه السنه استعمل هذا في ما الأحاديث إذا عبر بهذه اللفظة ماذا يراد بها يحتاج الاستقراء واليوم هذا سهل جدا اليوم تضع في هذه الموسوعات الإلكترونية الموسوع الشاملة مثلا ضع كلمة القنوت في القرآن أو في الأحاديث أو في كلمة غلبة وتأتيك في جميع المواضع بلحظات ثم تتبعها وانظر في ماذا استعملت يقول أو لغة العرب يعني يرجع إلى اللغة بحيث أنه يستطيع أن يميز ويرجح وينظر ما هو الأقرب من أقوالهم حينما يقع الاختلاف بينهم نعم ومن تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه نعم يقصد من تكلم يعني في مثل هذه الأمور فسر بما يعلم وكان له اجتهاد فيها فلا حرج عليه لانه ينطلق من أصل صحيح المهم أن لا يتكلم بجهل ولا بهوى ولهذا قال علي رضي الله عنه لما سأله أبو جحيفة كما في الصحيح هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا واستثنى من ذلك مما استثنى قال إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه فإذا كان الإسان مؤهلا فيمكن أن يتكلم في التفسير ويرجح ويرجح يصحح بعض الأقوال ويضعف بعضا ويستنبط نعم ويحرم بمجرد الرأي نعم ويحرم بمجرد الرأي لا شك لأنه قول على الله بلا علم والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم لاحظ العبارة دقيقة يحرم بمجرد الرأي ما قال ويحرموا بالرأي قال بمجرد الرأي التفسير بالرأي في تفصيل الأحاديث الواردة في الوعيد أو في تخطئته لا تصح مثل من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد اخطا من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار هذه الأحاديث فيها ضعف لكن الله يقول وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما من منزل به وأن تقولوا عن الله ما لا تعلموا قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولا تقولوا لما تصفوا أسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فمن الناس من يجترع لا يكون عنده اهليه لا يعرف اللغة ولا أقوال السلف ولا مواطن الإجماع ولا يعرف تفسير القرآن بالقرآن ولا بالسنة ولا يعرف الأصول التي يبنى عليها التفسير ولا الناسخ والمنسوخ وتذكر آية ويبادر بذكر المعنى تقول له من هذا قال أنا عندي حدس نسمع هذا أنا عندي حدس وإذا وقع على الصواب مصادفة قال ما قلت لكم عندي حدس عامي هذا يكون قد أخطأ ولو وقع على الصواب لأن وقوعه على الصواب لم يكن من وجه صحيح فهو مذموم وقائل على الله بلا علم فهذا لا يجوز والواجب على الإنسان أن يتوقع هذه واحدة وأخرى وهو أن المرويات في عن السلف رضي الله تعالى عنهم في موضوع التفسير بالرأي منها ما يحذر أو يبدي التخوف الشديد أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت بكتاب الله ما لا وهناك آثار منقوله عنهم في التوقف فقط يتوقف يقول لا أقول في هذا شيئا لا أقول فيها برأي وهناك نوع ثالث من الآثار تصرح أنه يقول برأيه يقول أقول فيها برأي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطا فمن نفسي ومن الشيطان فهذه ثلاثة أنواع هل هذا اختلاف بينهم في حكم التفسير بالرأي؟ الجواب لا الذي ورد فيه التحذير يحمل على أي شيء يحمل على القول بالرأي المجرد بالعلم وما ورد فيه التوقف إما أن يكون لأنه لم يتوصل إلى المعنى أو يكون ذلك على سبيل التورع والكلام المنقول عنهم في هذا كثير ويمكن أن تراجع في هذا مثلا ما ذكره ابن جرير في أول التفسير آثار في الكلام في التفسير بالرأي وذكر ذلك في بابين متتابعين فيها آثار تجيز وآثار تمنع ليقول إن هذا محمول على محمل وهذا محمول على محمل فليس ذلك من قبيل الاختلاف بينهم وتجد شيخ الإسلام من في المقدمة مقدمة أصول التفسير وقد شرحناها في هذا المسجد وفي غيره فيها آثار منقولة جيدة في هذا المعنى تفسير بالرأي يمكن أن يراجع وذكرت من هذا أشياء كثيرة في الأعمال القلبية في الكلام على الورع الورع. طيب ما هو عندنا الان هذا غير هذا أنواع التفسير. هذه طرق التفسير. هذه مناهج التفسير. مناهج المفسرين نعم. صلى الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله نعم تفسير على أربعة أوجه هذا روية مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح فهو عن ابن عباس رضي الله عنهما وجه تعرفه العرب من كلامها بمعنى أن العربي يعرف ذلك من لغته لأن الناس خطبوا بلسان عربي مبين فعمر رضي الله عنه لما سأل على المنبر عن التخوف أو يأخذهم على تخوف قام رجل وقال له التخوف عندنا بلغتنا هو التنقص وجاء له بالبيت المشهور تخوف الرحل منها تامكا قريدا كما تخوف عود النبع السفن باللغة أمام الصحابة وأمام عمر وما انكر عليه أحد. فيرجع إلى اللغة شيء تعرفه اللغة بألسنةها هذا متى إذا لم يكن للشارع فيه معنى خاص وليس للعرف عرف المخاطبين به معنى يخصه فعند ذلك اللغة وتجد هذا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما مثلا في تفسير دهاق. قال أبي في الجاهلية اشقني كأسا لهاقة يعني ملأ قال وتفسير لا يعذر أحد بجهالته ما هذا الذي لا يعذر أحد بجهالته هنا فسره قال ما يتبادر معناه إلى الأفهام من النصوص المتضمنة الشرائع الأحكام إلى آخره المتبادر لا يعذر أحد بجهالة لأنه من الأمور المعلومة لكل أحد حينما يقول الله لا إله إلاه هذا واضح هكذا فسره بعض أهل العلم ومنهم من حمله على معنى آخر قال لا يعذر أحد بجهالته لاتصاله بالمكلف على سبيل الوجوب بحيث إنه يجب أن يعرف من معانيه ما تقوم به ما تقوم به عبادته ومعاملته بمعنى أنه يعرف من القرآن من معاني القرآن ما يتصل به وجوبا تتعلق بالصلاة الطهارة الحج، الزكاة هذه الأشياء التي ذكرت في القرآن يعرف المراد بها وتفصيلها المعاملات التي تتصل به قالوا هنا لا يعذر أحد بجهالته لأنه يجب عليه أن يتعلمه لا يعذر أحد بجهالته هذا بعض أهل العلم ذكر هذا وذكرهم له فيما يبدو لي أخذا من رواية الحديث المرفوعة وهي لا تصح فإن فيها ما يشير, ما يشير إلى هذا المعنى من الحلال والحرام ذكر الحلال والحرام. ففهموا منها أن الذي لا يعذر أحد بجهالته ما, يختص ما يتصل بالمكلف مما طالبه به الشارع من أجل أن يتعبد ربه بذلك طيب وتفسير يعلمه العلماء وهذا اللي يحتاج إلى استنباط وفقه ويحتاج إلى نظر وعلم وبصر يجمع بين, الأقو... بين الآيات التي ظاهرها التعارض مثلا لا يكلمهم الله ثم يقول قل لهم سأفيها ولا تكلمون كلمهم فيومئذ إذن لا يسأل عنه ثم يقال ما سلككم في سقر كيف نجمع بين هذه الآيات فهذا يعرفه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله وهذا يحمل على أي شيء إذا قلنا كما ذكرنا بالأمس أن التشابه المطلق في ماذا في الأمور الغيبية حقائق الأمور الغيبية فهذا لا يعلمه إلا الله على الوقف في آية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله وعلى الوصل وعلى الوصل لا يوجد شيء من معاني القرآن لا يعلمه أحد من الأمة ولكن هذا أيضا ليس محل اتفاق يوجد من قال ومثلوا له بالحروف المقطعة في أوائل السور والأقرب أن الحروف المقطعة في أوائل السور هي حروف مباني وليست حروف معاني مباني يعني ألف باجيم تبنى منها الحروف زيد حرف الزاي والياء والدال تبنى منها الكلمات حروف مباني أما حروف المعاني مثل على أو إلى حروف الجر هذه فحروف المباني ما لها معنى في نفسها أصلا ومن ثم فهي تشير إلى معنى وهو الإعجاز أن القرآن مركب من هذه الحروف لتركبوا منها الكلام فأتوا بمثله هاتوا والله أعلم ولذلك لا تكاد تذكر لو يذكر بعدها القرآن نعم تفضل التفاسير, التفاسير مثل احسن التفاسير مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد ودحيم وتفسير أحمد واسحاق وبقي بن مخلد ابن مخلدي وابن المنذر وسفيان بن عيينه وسنيد وتفسير ابن جرير وابن ابي حاتم وابي سعيد الأشج وابن ماجه وابن مردويه والبغوي وابن كثير طيب أنا أرى أن لا نقف عند ترجمة كل واحد من هؤلاء لكن هؤلاء لهم تفاسير منها ما هو موجود ومنها ما هو غير موجود مفقود وأكثر هذه التفاسير للأسف مفقود أمهات التفاسير بالمأثور هي تفاسير الأمهات الكبار الأصول تفسير ابن جرير وهو أجلها وأنفعها وأحسنها أبو جعفر ابن جرير الطبري كبير المفسرين المتوفى سنة 310 وهذا يذكر فيه الآثار ويذكر فيه أيضا الترجيح وما يتصل وبعض ما يتصل باللغات نعم ويذكر فيه قواعد نافعة للغاية ومن عجز عن قراءته فلا أقل من أن يقرأ المختصر في نحو ثمان مجلدات أو سبعه اختصره دكتور بشار عواد معروف ليقف على قول بن جرير الذي يرجح فيه ويذكر المعاني دون ذكر الآثار فهذا من أجلها وهناك تفسير ابن أبي حاتم وتفسير عبد بن حميد وتفسير ابن المنذر وتفسير ابن مردوية هذه خمسة هذه التي تكاد كل الروايات في التفسير المرويات أن تدور عليها تدور على هذه الكتب وتجد في مثلي الدر المنثور للسيوطي هو كتاب ضخم جدا كبير في بالمأثور تجد هذه الروايات مبثوثة فيه ولكنه حذف الأسانيد اختصره من كتاب له حذف فيه الأسانيد وإلا كان نهوض عن كثير مما فات فذكر هنا تفسير عبد الرزاق الصنعاني توفى سنة 211 الهجرة وتفسيره موجود و وكيع بن الجراح المتوفى سنة 197 و بن حميد المتوفى 249 ودحيم دحيم اسمه عبد الرحمن لكن عبد الرحمن قد يقال له دحيم تلطيفا او ملاطفه او كما يقال الى اليوم مثل هذا دحيم وهذا لا إشكال فيه كما ذكرت في الكلام على دروس الاسماء الحسنى دحيم اسمه عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمر توفى سنة 245 للهجرة وتفسير الإمام أحمد هذا غير موجود توفى سنة 241 وإسحاق بن راهوية المتوفى سنة 239 وبقي بن مخلد الإمام الحافظ الكبير حافظ الأندلس توفى سنة 276 وابن المنذر ابن المنذر محمد بن إبراهيم ابن ثلاثمائة وابن المنذر تفسيره لم يوقف له على اثر إلى وقت قريب ثم وجدت قطعة منه في مكتبة في ألمانيا طبع في مجلدين قطعة منه يسيرة فقط لكن تجد المرويات في مثل الدر المنثور من ابن المنذر وانا اظن ان السيوطي وقف على جملة صالحة من هذه الكتب يوجد بعض القرائن والدلائل تدل على ان السيوطي وقف على بعض هذه الكتب فضلا عن قبله كابن كثير وسفيان بن عيينة متوفى مئة وتسعين وهذا ايضا كتاب لا اثر له وسنيد المصيصي نعم المتوفى سنة 226 تفسير سنيد أيضا لا أثر له وتفسير ابن جرير تفسير ابن جرير كان مفقودا ووجد في هذه العصور المتأخرة وبن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم 327 أيضا كان مفقودا ووجد منه قطع لا زال الكتاب مخروما حقق في عدة رسائل جامعية وطبع طبعة تجارية ولفق بعض النقص من الدر المنثور من تفسير ابن كثير وابن كثير إذا أورد غالبا إذا أورد الروايات عن ابن أبي حاتم يذكرها بالإسناد وهذا مفيد في التعويض عن بعض ما فات من المواضع الناقصة في التفسير وأبي سعيد الأشج متوفى سنة 257 وابن ماجه متوفى سنة 273 وهناك تفسير لبن ماجه آخر غير ابن ماجه القزويني صاحب السنن آخر وكنت وجدت نسخة منه في الفهايس في أحد المكتبات مخطوطة فلما طلبتها من أمين المكتبة قال هذا فهرس قديم طيب والفهرس الجديد وين الكتاب؟ الكتاب من أهم الكتب قال لا لا الفهرس القديم في أشياء غير موجودة يعني مسروقة يعني ما يذكر أن صديق حسن خان رحمه الله الذي تزوج ملكة بهبال لما جاء إلى المدينة النبوية في الحج أخذ معه سحارات من المكتب المحمودية كتب مخطوطة انتقاها وهو عالم فماذا عسى أن ينتقي فما وصلوا في السفينة إلى الهند لما فتحوها وجدوها قد دخلها الماء وتلفت عن آخرها حسره نعم وبمردوية المتوفى سنة أربعمية واحد وأيضا لا وجود لتفسيره والبغوي الإمام المعروف توفي 516 وستطعشر تفسيره موجود مطبوع محقق لا عدة طبعات، ومن كثير تفسيره أشهر من أن يذكر وهو من أنفع التفاسير ويظن بعض الناس أنه تهذيب أو اختصار للبنجرير، وهذا هذا كلام لا لا أساس له، نعم تفضل. وحدث طوائف من أهل البدع تأولوا كلام الله على آرائهم. تارة يستدلون بآيات الله على مذهبهم وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم كالخوارج والرافضة والجهمية والمعتزرة والقدرية والمرجعة وغيرهم نعم هؤلاء الذين انحرفوا عن طريقة السلف يعني الكتب التي ذكرها هي تفسير بالمأثور وكل هذه الكتب هي تورد الآثار فقط دون أن ي تكلم المؤلف بترجيح أو نحو ذلك إلا تفسير ابن جرير الذين جاءوا من أهل البدع وأهل الأهواء صاروا على غير هذه الطريقة فصاروا يقررون مذاهبهم وأراءهم وعقائدهم الباطلة في كتب التفسير وعملت كل طائفة إلى القرآن لنصرة مذهبها والاحتجاج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 ويخلد فيه مهانا الا من تاب قالوا هذا فعل الكبيره يخلد في النار الخوارج الطوائف الوعيديه المعتزله الذين قالوا يخلد في النار الخوارج الفرق بينهم بين الخوارج الخوارج قالوا يكفر المعتزلة قالوا يخلد ولا نقول إنه كافر فاحتجوا بمثل هذه الايه يحتجون على مذاهبهم دون النظر الى النصوص الاخرى في الباب اللي توضح المراد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإذا وجدوا آية لا يستطيعون حملها على مذهبهم فإنهم يسلبونها المعنى الذي دلت عليه مثل ما ذكرنا بالأمس وكلم الله موسى تكليما لا يستطيعون يحملونها على مذهبهم في نفي الكلام فأرادوا أن يسلب هذه الآية المعنى الذي دلت عليه مما هو حجلي أهل السنة والجماعة فقالوا جرحه بمخالب الحكمة ما في كلام صدر من الله تبارك وتعالى نعم قال الشيخ وعظمهم جدالا المؤتزلة وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير ابن كيسان الأصم والجبائي وعبد الجبار الهمداني والرماني والكشاف. نعم، هؤلاء من المعتزلة مثل ابن كيسان المتوفى سنة مئتين وتسعة وتسعين للهجرة، له كتاب في معاني القرآن. والجبائي المتوفى سنة ثلاث مئة وثلاثة. للهجرة وأيضا هو راس من رؤوسهم وكذلك عبد الجبار القاضي عبد الجبار الهمداني وهو عبد الجبار بن أحمد ابن الخليل ابن عبد الله الهمداني الأسد بادي هذا كان اشعري أنا مذهب الشاعرة ثم ذلك تحول إلى مذهب المعتزلة ونصره وقواه وأيده وألف فيه المؤلفات الكبار في شرح الأصول الخمسة وغيرها وبعض كتبه ضخمة موجودة إلى اليوم على أرفف بعض المكتبات إذا نظرت إليها فقط منظرة قبل أن تفتح الكتاب أظلم قلبك صلى هذا آخر من نصر مذهبهم بكتب معتبرة عندهم من المطولات توفي سنة 415 للهجرة عبد الجبار والرماني قبله توفي 374 وصاحب الكشاف تكلمت عن تفسيري في نظرات في كتب التفسير توفي سنة 538 كتابه موجود وبالتالي ذاع وانتشر بسبب عنايته بالجوانب البلاغية نعم, نعم. وافقهم متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي اعتقدوا رأيا ثم حملوا الفاظ القرآن عليه نعم هذا المفيد هو محمد بن محمد ابن النعمان ابن عبد السلام البغدادي لقبه المفيد لقب بالمفيد توفى سنه 413 وابو جعفر الطوسي هذا هو تلميذ للمفيد توفى سنه 460 للهجره تلميذ المفيد ونعم له كتاب الجامع تبيان الجامع العلوم القرآن. نعم، اعتقدوا رأيا ثم حملوا الفاظ القرآن على هذه طريقة أهل البدع. عندهم مقررات سابقة، خلفية سابقة، ويريد أن يحمل القرآن على ما يعتقد. يقرأ بهذه، بهذا القصد هذه النظرة، وهذا لا يصل إلى المطلوب، ولا يصل إلى الحق، ولا يهتدي. لذلك تجد بعضهم لربما يؤلف ثلاثمائة مجلد أربعمائة مجلد ثمانمائة مجلد ولكن هي ثمانمائة مجلد مليئة بالضلال لا تستحق قيمة الورق الذي طبعت فيه وتجد الواحد منهم يلقي دروسا في المسجد ويجلس شهورا متطاوله يتكلم على إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. يتكلم بكلام في غاية الضلال المبين وتتعجب كيف الله عز وجل حليم وتعرف كثيرا من معاني أسماء الله وصفاته إذا سمعت كلامه كلام هذا الآدمي وتخيلت الناس اللي جالسين يستمعون إليه شهور يأتي بخزعبلات وضلالات ويوجد بشر يستمعون مثل هذا الكلام ولله في خلقه شؤون إذا قرأتم في التاريخ تجدون عجائب وغرائب ونظرت في الواقع تجد عجائب وغرائب عند هؤلاء وعند غيرهم اقرأ على سبيل المثال في, ترجم في السير سير اعلام النبلة في ترجمة أبي عبد الرحمن السلمي المتأخر الصوفي الحافظ في الحديث انظر كيف كتابه الحقائق يتلقف ومن قبل ملوك مثل محمود ابن سبكتكي وغيره ويستنسخ ويعطى الاموال الطائلة كتاب كله بلا ما تستطيع تقرا ورقه واحده منه كثير من معاني الأسماء الحسنى نعرفها إذا قرأنا في التاريخ وين عقول هؤلاء الناس ضلال واضح نعم ومنهم حسن العبارة يدس البدع في كلامه كصاحب الكشاف حتى إنه يرود على خلق كثير نعم, نعم صاحب الكشاف مثلنا لذلك بأمثلة في الكلام على نظرات الكتوب التفسير يعني مثلا في قوله تعالى فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز يقول لا فوز بعد دخول الجنة كلام في ظاهره لا إشكال فيه لكن ماذا يقصد نفي الرؤية نفي رؤية الله عز وجل نفي رؤية الله بطريقة خفية لأنه أول ما بدأ يولف الكشاف كتب بطريقة فجه فواجه معارضة عنيفة فجعل على نفسه أن يكتب لهم بطريقة لا يستخرجون الاعتزال منه فتتبعه مثل ابن المنير وغير ابن المنير لكن عامة الذين تتبعوه هم من الاشاعره نعم وذكر أن تفسير ابن عطية وامثاله وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري لكنه يذكر ما يزعم أنه من قول المحققين نعم من اللي ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في سنة 542 يقول وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري لكنه يذكر ما يزعم أنه من قول المحققين يعني الأشاعرة يعني المتكلمين و... ويترك اعتقاد السلف وقول السلف لا يورده كتابه متين جيد ونافع ومحرر واجيز لكن ما يتصل بالاعتقاد لم يذكر فيه عقيدة أهل السنة نعم وإنما يعني طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة وذكر الذين أخطأوا في الدليل مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير ماذا الكتاب اللي حدثتكم عنه؟ أبو عبد الرحمن السلمي 2 الإمام المقرئ التابعي الذي ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه من الصحابة وأخذ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه القراءة وعن علي وعن جماعة من الصحابة وكان يقرئ في زمن عثمان وتوفي في حدود سنة سبعين من الهجرة هذا أبو عبد الرحمن السلمي الذي يقول أخبرنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن أنهم كانوا يأخذون القرآن خمسه آيات خمسه آيات فلا يجاوزونها هذا أبو عبد الرحمن السلمي الإمام المقرئ من أئمة التابعين ومن خيارهم من المقرئين للقرآن نعم توفي في حدود سنة سبعين أو بعدها بعد السبعين بقليل نعم نعم أما الثاني هذا اللي يذكر هنا صاحب حقائق التفسير فهذا هو الصوفي محمد بن الحسين الأزدي أبوه أزدي نعم ويقال له السلمي نسبة إلى أمه لأن أمه سلمية نعم أما هو فأزدي فهذا كما قال الذهبي رحمه الله ألف حقائق التفسير فأتى به أتى فيه بمصائب وتاويلات الباطنيه انص الله هذا متوفى سنه 412 412 في فرق بين الاول والثاني واضح هذا 412 وذاك بعد السبعين نعم سنة بعد السبعين 73 من الهجره كلهم ابو عبد الرحمن السلمي هذا حافظ من حفاظ الحديث معاصر الدارة قطني وأخذ عن بعض الأكابر من حفاظ الحديث هذا من الحفاظ ترجمته الحافظ الكبير ومع ذلك صوفي ليس اي تصوف على طريقة الباطنية في تأويلاته للنصوص هذا من العجائب والغرائب نعم وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا طيب أنا أوضح لكم هذا الكلام الذي قاله رحمه الله يقول هؤلاء الذين انحرفوا عن طريق السلف رضي الله تعالى عنهم في التفسير من أهل البدع يقول هؤلاء تارة يحملون القرآن على معانا اعتقدوها وتارة يعني هكذا التقسيم يكون يحملون القرآن على معانا اعتقدوها باطلة وتارة يسلبون المعنى الذي دل عليه إذا ما استطاعوا أن يحملوه على عقيدتهم فيسلبون المعنى الذي دل عليه طيب حينما يحملونه على معان باطلة نضع أيضا نفرع سهمين فهؤلاء تارة يخطئون في الدليل والمدلول وتارة يخطئون في الدليل دون المدلول ما معنى هذا الكلام هؤلاء الذين أرادوا حمل القرآن على معانا اعتقدوها تارة يخطئون في الدليل والمدلول في الدليل والمدلول مثل ماذا الآن حينما يقولون مثلا أن فاعل الكبيره مخلد في النار ويحتج بقوله تبارك وتعالى نعم ومن يفعل ذلك يلقى أثما يضاعف له أث يفعل ذلك يلقى أثما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا متى يقولك هذا يخلد فهذا الآن هل الدليل يدل على أن فاعل كبيرة يخلد في النار ها يدل على هذا الآية تدل على هذا الجواب لا فأخطأ في الدليل. طيب المعنى الذي وصل إليه أن فعل كبيرة هذا المدلول اسمه. هل هذا المدلول المعنى الذي وصل إليه الاعتقاد الذي قرره حق لباطل باطل، صواب ولا خطا فيكون أخطأ في الدليل وفي المدلول. جيد. طيب. الآن إذا جاء الصوفي يحتج على جواز الرقص في المولد أو في واحتج بقوله تبارك وتعالى أركض برجلك يعني الردح الآن هل الآية هل قضية الرقص حق ولا باطل باطل الآية هل تدل على الرقص حاشا وكلا فاخطا في الدليل واخطا في المدلول وتارة يخطئون في المدلول عفوا في الدليل فقط وإن كان المدلول معنى صحيح شرعا لكن الآية ما تدل عليه الآن لما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قالوا هي النفس صوفية يقولون هي النفس تذبح بسكين الطاعة الآن جهاد النفس حق ولا باطل حق نعم المجاهد من جاهد نفسه لكن هل الآية قاتلوا الذين يرونكم من الكفار هي في جهاد النفس ليست في جهاد النفس فأخطأوا في الدليل لكن المدلول صحيح وهذا تجده, تجده أحيانا يقع فيه بعض من يتكلفون يعمل لك دورة في الإدارة مثلا ويبغى يستنبط لها من القرآن المعنى الذي ذكر في الإدارة صحيح أحيانا لكنه استدله بآية لا تعلق لها بهذا المعنى تكلف في حملها على هو يريد يستنبط أصل الإدارة من القرآن قال بدل من ناخذ من الغرب ونظريات الغربية عندنا القرآن وصار يورد أدلة من القرآن على ما يريد أن يقرره المعنى أحيانا صحيح لكن الآية ما تدل عليه فيكون أخطأ في الدليل وتجد هذا عند بعض الفقهاء قد يذكر مسألة صحيحة لكنه يحتج لها بآية من القرآن والآية ما تدل عليها لكن يدل عليها حديث مثلا أو تدل عليها آية أخرى غير هذه فيكون أخطأ في الدليل لا لا في المدلول مدلول صحيح عرفنا الفرق فهؤلاء وقوع الخطأ في التفسير يكون بهذا التسلسل بهذه الطريقة بهذا التفصيل هذا مجمل كلام شيخ الإسلام الذي سبق من أجل أن لا يضيع المعنى بسبب الأسماء التي ذكرها وكتب التفسير لكن خلاصته ومحصلته هي هذه معه تفضل صلى وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفور له خطأ طبعا إن كان مجتهدا مغفور له خطأ هذا إذا كان مؤهلا لإيش للاجتهاد أما إذا كان غير مؤهل هو من الجاهلين ويأتي ويجترع على القرآن ويخطئ فهنا نقول لا هذا يأثم هذا مؤاخذ إنما الذي إذا اجتهد الحاكم فعصاب إلى آخره هذا إذا كان عنده اهليه للنظر والاجتهاد فالعالم إذا اجتهد وأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجرا لكن لا يفتح الباب لمن لا علم له ولا بصر له ويقال والله أنت بين أجر وأجرين ويجترى على كتاب الله تبارك وتعالى هذا لا يقول به أحد نعم فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب نعم على كل حال على كل حال أنا فكرت اليوم فكرة أن أنهي كل الكتاب بما لا يؤثر ولا يضر في المنهج الذي نسير عليه لكن يبدو أن هذا والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم